فليس الله بكاف عبدة هذا هو لقائنا في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة وأسأل الله جل وعلا في مقدمتها أن يستعملنا في نصرة نبينا وأن لا يستبدل بنا بذنوبنا وتقصيرنا اللهم استعملنا في نصرة نبينا ولا تستبدل بنا بذنوبنا والحقيقة أيها الكرام أنني جيت لأتشرف معكم الليلة لندافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحرب الشعواء التي اعلنت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإني لأبشركم من البداية وإني لأبشركم من البداية أن هذه الحرب التي اعلنت من اعداء الله صلى الله من الأوروبيين والأمريكان الآن وقبل الآن هذه الحرب بنعمة الله صلى الله عليه نهايةها محسومة. نهايتها معروفة نهايتها مقررة نصر مبين من الله جل وعلا لنبيه الأمين لكن العبرة فينا هل نحن ننصر نبينا نبي صلى الله عليه وسلم ام لا ايها الكرام الحرب اعلنت وهذه دندنة نعرفها من قديم اعلنت الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس الان فتلك الصور ظهرت منذ سبتمبر الماضي الصور التي استهزأ بها هؤلاء المجرمون بنبينا صلى الله عليه وسلم ظهرت منذ عدة شهور ولم تكن اثنى عشر سورة فقط بل اعلنت تلك الجريدة الآثمة، الافاكة الكذابة الظالمة اعلنت مسابقة فتقدم المجرمون بمئة سورة صوروا فيها النبي زعما صلى الله على نبينا محمد وليست كما تعلمون الحرب الحرب الآن معلنة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل اعلنت الحرب على الامة قاطبة فابناء الامة الان يشتكون في كل مكان وانا لله وانا اليه راجعون فالارامل هم ارامل المسلمين هم نساء المسلمين والايتام هم ابناء المسلمين والامة تشتاك الان ولو ضعت اصبعك عشوائيا على خريطة العالم الاسلامي كله لرأيت جراح المسلمين تنزف وانا لله وانا اليه راجعون لاني مسلم لاني مسلم ضاعت بلادي وحاصرني الفناء بكل وادي ولو كان الصليب على يميني لمدت لي ملايين الاياد لاني مسلم ضاعت بلادي وحاصرني الفناء بكل وادي ولو كان الصليب على يميني لمدت لي ملايين الأياد إنا لله وإنا إليه راجعون أواه يا مسلمون واهل لثمان العزة واهل لثمان النبوة واهل لثمان العلوم إنا لله وإنا إليه راجعون العين تبكي على نبيها ألما العين تبكي على نبيها ألما والقلب في هذه الدنيا يسيل دم يا عين شودي يا عين شودي بدمع صادق ودم يا عين شودي بدمع صادق ودم وابكي المآثر والأمجاد والقيمة فساحة الحق تشكو الظلم فساحة الحق تشكو الظلم في أسف ألا ترى من عدو الله منتقما ألا ترى من عدو الله منتقما تحدثي يا رب الأفران وانتحبي ويا فلسطين تحدثي يا رب الأفران وانتحبي ويا فلسطين افدي ذلك الحرم ويا فلسطين بل يا كشمير عزتنا قولا لقلب المفدى كيف حالكما كيف حالكما وهل يجيبك في الشيسان من احد الا دماء زكيات وان دماء نوح الارامل يا اسلام يؤلمني نوح الارامل يا اسلام يؤلمني قد متن في العري من جوع وطول غمى يا مرضعن يا مرضعا قتلت في جوف مسكنها يا مرضعا قتلت في جوف مسكنها يا طفلة هتك لم تبلغ الحلم يا الف ام يا الف ام اهال الكفر افتها يا الف ام طفلها بلا بنيه وان قد تصيح مهتوكه الاسوار في فزع تصيح مهتوكه الاسوار في فزع فما نقلنا الى انقاذها قدم لقد قتلت فما بكيت ذا قلب لقد قتلت فما بكيت ذا قلب وقد صرخت فما اسمعت معتصمه ما بال امتنا ما يبال امتنا هل هانت مصيبتنا هل هانت مصيبتنا ام ان في السم صرخاتها صممة ما لي سوى الله ما لي سوى الله تقاتلني والارض تقدف من نيرانها حماما ما ليس الله والامواج تصرعني وقاربي في بحار الهم قد هزما ادعوك يا ربي ادعوك يا ربي دعاء من يموت اثن ومن رآك تزيل الضر فاعتصما ادعوك يا ربي دعاء من يموت ومن رآك تزيل الضر فاعتصم أدعوك دعوة من تنهل عبرته من كان في عزة فانذل وانظلم أن تكشف الكرب يا ربي وتنصرنا أن تكشف الكرب يا ربي وتنصرنا أن تكشف الكرب يا ربي وتنصرنا وأن تسخر للنبي منتقما أليس الله بكافٍ عبيدة الحقيقة أيها الكرام أنه ينبغي أن يكون لسان الداعية الآن بل لسان الأمة الآن هو الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وإني لأحمد الله جل وعلا وإني لأحمد إليكم الله جل وعلا على رؤيا رأيتها منذ فترة رأيت فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد جاء وجلست أمامه وإذا أبو بكر أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقف مدافعا عن النبي من تربص الأعداء به وفجأة مات أبو بكر ما أبو بك. رضي الله عنه ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وحده يريد أن يخرج من المسلمين من يدافع عنه فإذا بربي جل وعلا يكرمني فأسرعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحترنته من كتفه وقلت أنا معك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالحمد لله أن شرفنا ربنا بالدفاع عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإن كنت أقول لكم إن هذه دداية النهاية لهؤلاء المجرمين. إن هذه بإذن الله شل وعلا ظنا في الله شل وعلا حسنًا إن هذه دداية النهاية لهؤلاء المجرمين بيبين. بيبين. هذا بيبين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيبين. تعالى سار يوما في السوق بيبين. فوجد رصرانيا يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيبين. بيبين. فنزل شيخ الإسلام بيبين. بيبين. بيبين. من على دابته إلى هذا النصراني المجرم الذي تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وضربه ضربا شديدا فقام الواشون إلى الخليفة بالوساية في شيخ الإسلام ابن تيمية فزيء به أمام الناس وقيد وجلد والناس ينظرون فكلما زاد الضرب على شيخ الإسلام كلما زاد ضحكه وابتسامه ما هذا أجن الرجل يضرب ويضحك. يضرب ويضحك يضرب ويبتسم ما الذي حدث فلما خرج من هذه المحنة سألوه لماذا كنت تضحك قال شيخ الإسلام والله ما مر علي يوم ما مر علي يوم منذ ولدتني أمي أفضل ولا أسعد من يوم أن فيه لأجل النبي صلى الله عليه وسلم فيالها من كرامة وسعادة انت بوقت من ideeى عن النبي صلى الله عليه وسلم او اخذت رسال الدفاع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم فداك ابي وامي يا رسول الله فداك روحي ونفسي يا رسول الله فداك حياتي ونباتي يا رسول الله بأبي انت وامي ونفسي وروحي يا رسول الله تعرض النبي للأذى تعرض النبي للسبت تجرأ هؤلاء المجرمون على حياض الإسلام والشريعة والنبوة لأنهم ما علموا أن في المسلمين رجالا ينتصرون إلا من رحم الله ما جرأهم على هذا الباطن الذي قاموا به إلا ضعف المسلمين إلا استكانة المسلمين إلا ركون المسلمين إلا أنهم سمعوا من المسلمين من يقوم ويرد على هؤلاء بالشجب والاستنكار ومنهم من يقول تسبون النبي وهو ميت لا ينبغي, ينبغي ذلك. ذلك إنه رجل مي. مي... تسبون ميتا ينبغي ما ينبغي ذلك. ذلك إنا لله وإنا إليه راجع لما رأوا ضعفنا واستكانتنا وتركنا لمكان السيادة وهو لنا تجروا علينا بل ما تجرؤوا فقط على اخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان بل تجرؤوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفر عليكم كلمة موسى ديان لما دخل الى قلب الكتس بعد حرب 67 وهو يقول محمد مات خلف بنات محمد مات خل البنات حط المشمش على التصيح دين محمد ولا راح إنا لله وإنا إليه راجعون ما تجرى علينا حين خرجت عارضة الأزياء المعروفة كلوديا شفر في حفلة يهودية وهي تلبس فستانا عاريا وطبعت عليه كلمات القرآن أين من المسلمين من ينتصر زاد تجرهم علينا فتجروا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين صوروا المصطفى بأبيه ورمي في صورة خنزير يطرأوا القرآن ولا زال هؤلاء الذين صوروا وتجرأوا واستهزوا أحياء سلمان مستي لا زال يعيش الآن حيدر حيدر صاحب وليم اهل البحر كتابه <تصفيق> الذي نشر في بلاد المسلمين وقال فيه بالحرف الواحد قال هذا الكافر الظالم بالحرف الواحد في كتابه وليم اهل البحر الله فنان فاشل اين من المسلمين تجروا على المسلمات والصرافات وعلى الأطفال وعلى السنوخ وعلى, وعلى الكبار وعلى, وعلى النبي وعلى, وعلى القرآن وعلى الله. وعلى الله. وأرادوا أن ينالوا حياض التوحيد فظنوا أنهم سينالوا من الله جل وعلا وإنا لله وإنا إليه راجعون أين من الأمة من ينتصر ولكن ولكن أيها الكرام رغم الألم إلا أني أظهر لكم الأمل ورغم المحنة إلا أن الله جل وعلا يستخرج منها المنحة فنبينا صلى الله عليه وسلم أودنا أنه في الآلام وفي البلاء من السنة أن تبشر الأمة من السنة أن تبشر الأم فإذا زاد البلاء وإذا امتدت الصحراء فاعلم أن وراءها رياضا نظرة وإذا عظم الكرب وزاد الظلم وانتشر الظلام فاعلم أن وراءه صبحا عن قريب بإذن الله جل وعلا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا فقدم الله جل وعلا مبشرا على نذيرا فمن السنة أن تبشر قبل أن تنذر ومن البشارة ما أخذته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين نظر إلى قواته في غزوة بدر، فإذا هم حفنة قليلة بل بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم عصابة قليلة من أهل الإيمان وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع أكفة الضراءة إلى الله جل وعلا أن يحفظ الإسلام وأن يحفظ الأمة كما في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب والنبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه مادا يده إلى السماء اللهم أنجزني ما وعدتني اللهم آتني ما وعدتني اللهم إن تولك هذه إصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض بعد اليوم وسقط رداء النبي صلى الله عليه وسلم على كذبي على الأرض وجاء الصديق فالنبي التزم النبي من خلفه ووضع الرداء على كتفه وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاك مناسدتك ربك فان ربك سينجز لك ما وعدك الصديق يطمئن النبي يحتاج النبي الى ان يطمئنه الصديق لا الله بل ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الاول في اليقين الأول في الطمئينة الأول في السكينة الأول في حسن الظن والرجاء ربه سبحانه وتعالى فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الصديق يحاول طمئنته أراد النبي أن يطمئن الصديق والصحابة أجمعين فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة سيهزم الجمع ويولون الدبور سيهزم الجمل ويولون الدبر الصحابة ما كانوا يريدون الختال والنبي يبشرهم بشارة لا تدور بالباد ولا تخطر بالخيال قال ابن مسعود فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأيدينا يشير إلى مواضع في الأرض ويقول هذا مصرا فلات النبي طمأن الصحابة طمأنة بارقة لا يكون سننتصر فقط, فقط. لا. لا. لا بل يكون, يكون. يكون. سننتصر. سننتصر وسينهزم هؤلاء, هؤلاء. وسيقتل أكابعهم وسيقتلون هاهنا, هاهنا. يشير إلى حول هذه أبو الصخرة سيموت أبو, أبو جهل أمام, أبو أمام أبو هذه الشجرة سيموت الولي قال ابن مسعود فأخذ النبي يشيره إلى مواطن في الأرض وهو يقول لنا هذا مصر فلان قال فوالله ما مات أحدهم عن موضع إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مات في المكان الذي أشار إليه النبي فالنبي موقن من نصر الله جل وعلا وكذلك وكذلك في معركة الأخزاب حين بلغت القلوب الحناجر واهتزت القلوب كما صور الله صلى الله يوم اخلفت قريضة بنو قريضة العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ووالت المشركين وبنو قريضة حصونهم بجوار بيوت نساء المسلمين في المدينة فالحصون هددت من الداخل ومن الخارج واذا بالصحابة يتزلزلوا. فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم السعدين، سعد بن معاد وسعد بن عبادة ليستوثق الخبر. هل أخلفت بنو كريضة العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذهب السعدان إلى بني كريضة، قال: فسمعنا في نبينا من اليهود ما يسوءنا. سمع اليهود يسب النبي. صلى الله عليه وسلم فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر فتزلزلت قلوب المسلمين حتى صور الله جل وعلا آلهم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أما النبي صلى الله وسلم فلما رأى الصحابة قد خافوا من شدة البرد والقر والتاعة وهم في الخندق أو أمامه محبوسون خرج النبي على الصحابة وقد سمع أن اليهود قد ثبوا النبي فخرج النبي يبشر الصحابة ويقول الله أكبر الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين نعم إن القلوب قد اعتصرتها الآلام بسبب النبي عليه الصلاة والسلام ولكن مع ذلك أبشروا يا معشر المسلمين لما جرد شيخ الإسلام المتيمية خرج وألف كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول وقال فيه كنا إذا حاصرنا حصنا من حصون الأعداء بالسواحل الشامية كنا إذا حاصرنا حصنا من حصون الأعداء بالسواحل الشامية ما أن نسمعهم والحصن قد استعصى علينا شهرا أو أكثر حتى كدنا أن نيأس ونرجع فإذا سمعناهم يسب النبي صلى الله عليه وسلم ناجزناهم ففتح الله علينا الحصن فكنا نستبشر بسب النبي بقرب فتح الحصر رغم كراهيتنا لسبب النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين فلعلها أن تكون بداية, بداية الملاحن بيننا وبين هؤلاء المجرمين لتكون العزة والغلبة بإذن الله جل وعدل المؤمنين ولكن بنا أو بغيرنا سيكون النصر والتمكين والعز والرفعة للأمة نعم بنا أو بغيرنا نسأل الله تعالى أن يكون على أيدينا وأن لا يستبدل بنا بذنوبنا فإن لم ننصر نحن النبي صلى الله عليه وسلم فلقد تكفل الله جل وعلا بنصرته من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين ومن استهزاء المستهزئين قال الله جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليصبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله عجب الله الله جل وعلا لم يكن للنبي وهم يبكرون مكرا كما قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وقال وإن كان مكرهم لتزول منه الجمال مكر شديد والله يعلم والله يعلم أن مكرنا لا يقابل أمام مكرهم بشيء فمكرهم شديد فطمأن الله النبي طب نفسا يا رسول الله إن الذي سيمكر للنبي هو الله العلي إن الذي سيمكر للنبي هو الله جل وعلا المثيل القوي ويمكرون ويمكر الله لم يكن فامكر بهم يا رسول الله قال الله جل وعلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا لم يقل فكيد لهم كيدا فربك جل وعلا يعلم أن كيدنا ضعيف ولكن الله جل وعلا يريد سبحانه وتعالى أن يرى بثلنا أن يرى نصونا لنبينا ولكتابنا ويربنا الله جل وعلا يريد أن يرى بثلنا وإلا فإني أحذركم بعد أن بشرتكم لو لم ننصر نحن النبي لجاء الله جل وعلا بقوم ينصرون النبي غيرنا ولكن سيعذبنا الله جل وعلا قال تعالى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 فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قريب اسمع إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبن القوما غيركم فلو لم ننصر لنصرة نبينا صلى الله عليه وسلم لعذبنا الله جل وعلا واستبدل بنا قوما آخرين ساعتها لن يكونوا مثلنا قال تعالى وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكون أنثالكم وهؤلاء سينصرون الله ورسوله بالغيب كما قال الله جل وعلا في صفات هؤلاء الذين يحملون على أثناثهم هم الدعوة إلى الله جل وعلا هم نصرة دين الله هم الانتصار البينا صلى الله عليه وسلم أولئك الكوم لهم صفات ست ذكرها الله جل وعلا في سورة المائدة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا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 لأتى الله بغيرنا لينصر نبينا صلى الله عليه وسلم بل إن الله جل وعلا قادر أن ينصر النبي بدوننا من استهزاء المستهزئين فربك جل وعلا قال إن نون العظمة نون القوة نون الكبرياء من الله جل وعلا إنا كفيماك المستهزئين إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ سيكفيك الله جل وعلا يا رسول الله استهزاء هؤلاء المجرمين أليس الله بكاف عبده بلى وربه بلى وربه يكفي الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم والتاريخ يشهد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المدونة بالكتب تشهد أن الله جل وعلا نصر النبي صلى الله عليه وسلم دون حاجة إلى أحد، بل كف الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم مكر الماكرين واستهزاء المستهزئين، فلما سب المشركون النبي ما رد النبي إنما الذي رده الله جل وعلا. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر. كاهن كذاب مجنون جاء بالكلام من عنده فالذي تكفل بالرد هو الله قالوا مجنون فأنزل الله جل وعلا قرآنا يتلى يقسم الله تعالى بقوله نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون قالوا ساحر فأنزل الله جل وعلا ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون, مجنون. قالوا, قالوا كذاب لا لا لا. كلام افتراح قالوا أساطير, أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى علي مقرة واصيلة فقال تعالى قل. تعالى قل أنزله قل. الذي يعلم السر في السماوات والأرض, والأرض. قالوا شاعر فقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له قالوا كتب الكرآن من عنده قال وما كنت تتلع من قبره من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لرتاب المبتلون قال مقطوع الاسر ليس له ولد ابتر فانزل الله بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم سورة هي خالصة لرسول الله انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر قالوا بشر يمشي في الاسواق مثلنا ويأت الطعام مثلنا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق فرد الله جل وعلا بقوله وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من اهل الشرك الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحيح لما تأخر الوحي عن النبي يومين أو ثلاثة وحزن النبي صلى الله عليه وسلم فأتت هذه المرأة المشركة وقالت يا محمد إني لا أرجو أن يكون شيطانك قد هجرك وقالت ودعت توكل فأنذر الله جل وعلا تمننة للنبي وردا على المشركين والضحا. يقسم الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودأك ربك وما قل ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ما كان الله ليتركك فالله جل وعلا اختارك من البداية وأحبك قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فوضعها الله جل وعلا أو أنزلها الله جل وعلا في أحب الخلق إليه في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وانتصر الله للنبي صلى الله عليه وسلم من أعدائه فهذا فرعون هذه الأمة فرعون هذه الأمة أبو جهل الذي أتى إلى المشركين كما في الصحيحين فقال أبو جهل للمشركين أيعفر محمد وجهه بين ظهرانيكم أتتركون محمدا يصلي في جوف الكعبة ويضع رأسه ساجدا وهو على غير دينكم وأنتم تنظرون إليه ولا تصنعون معه شيئا أيعفر محمد وجهه في جوف الكعبة بين ظهرانيكم قالوا نعم قال واللات والعزة لئن سمعت أنه يصلي بالكعبة بعد ذلك لأطأن عنقه بقدمي فانتصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ذهب النبي ولم يسمع كلامه ذهب ليقترب من الله جل وعلا ويصلي في جوف الكعبة ولما سجد النبي صلى الله عليه وسلم أتى المشركون إلى أب جهل أين وعده؟ أين قسمه؟ فأتى أب جهل ثم رجع القهقرة يدافع شيئا بيده أمامه فقالوا ما لك؟ قال إن بيني وبين محمد خندقا من نار إن بيني وبين محمد خنقا من نار وهولا وأجنحة، فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو دنا مني لو دنا مني لختطفته الملائكة وضوا عضوا عضوا. لمزقته وقطعته الملائكة ليكون ابرح وانزل الله جل وعلا قوله تعالى كلا ان الانسان ليطغى الرآه استغنى ان الى ربك الرجع ارأيت الذي ينهى وهو ابو جهل ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى وهو النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى هو النبي عليه الصلاة على الهدى ويأمر بالتقوى ارأيت ان كذب وتولى وهو مجهل الكذاب الذي تولى ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارأيت ان كذب وتولى ثم هدده الله جل وعلا كما قال اهل اللغة تهديدا ملفوفا وبعده تهديدا مكشوفا قال تعالى في التهديد الملفوف ألم يعلم بأن الله يرى فلما, فلما, فلما لم يرتدع, يرتدع, يرتدع, يرتدع, يرتدع, يرتدع هدده الله تهديدا مخشوفا قل كلم لا الا لم ينتهي لنسف عن بالناصيه لنسف عن بالناصيه جزاء من جنس عمله فهو يريد أن يطع فوق ناصية النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إن الذي ينتصر النبي هو الله سيأخذ رأس المجرم ليقذفها في دار جهنم لإن لا لم ينتهي لنسف عذب الناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية فليدعو نادية هات كل هات كل زعماء الشرك وَصَرَ الضِّدُّ الْبَاطِلُ لِيُؤَاخِرُوكَ فِي أَنْ تُؤْذِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ قَالَ تَعَالَى سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ثُمَّ صَمَّ أَنَ اللَّهُ النَّبِيِّ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقْتَرِب فَلَمْ يُطِعْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَطَاعَ رَبَّهُ فَرَبُّهُ هُوَ الَّذِي سَيَنْصُرُهُ قال تعالى مبينا نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، إلا تنصروه، فقد نصره الله. إلا تنصروه، فقد نصره الله. أين الصحابة؟ هاجروا. أين المسلمون لا أحد منهم حول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي نصر الله؟ من الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل الغار وحده مع الصديق؟ والصديق قد نزل من الرعب في قلبه ما الله به عليم إذ أن الصديق قد نزل إلى درجات هذه الغرفة في بطن الجبل الكهف إلى غرفاء إلى درجات الغار ووقف الصديق أو جلس الصديق بجوار النبي مرتعدا ينظر بعينيه إلى أرزل القوم هذه رجلي أبو جهل وهذه رجلي الوليد. الوليد وهذه رجل عزبة. عزبة يراهم الصديق فالغرفة او الغار تنزل ليه بدرجات فمن كان يجلس كجلساتكم هذه في الغار ومستوى الجبل كمستوى هذا المنبر مثلا فمن جلس ينظر الى ارجري من يقف على المنبر ومن وقف على المنبر إذا أراد أن ينظر إلى من تحته كل ما عليه أن يثني عنقه لينظر فالصديق يقول يا رسول الله هذه أرجلهم لا يحتاج الواحد منهم ليعلم وجودنا إلا أن ينظر تحته يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه نرآنا ولم يكن ثم على باب الغار لا أنكبو عشش. ولا حمام باب، فلا يصح ذلك بل باب الغار مفتوح وهذا ابلغ في الاعجاز فلو نظر احدهم الى موضع قدمه لرآنا لكن طمأنينة النبي وسكينة النبي صلى الله عليه وسلم التي فاضت على الصديق طمتل النبي الصديق لا تخف فلن ينظر احدهم الى قدمه ووالله لو حاول واحد منهم ان يتقدم او يتأكد او يهدي رقمته لصلبها الله جل وعلا قال الصديق يا رسول الله لو نظر احدهم الى موضع قدمه لرآنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اببك ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا لا تحزن, لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا مأية الملك مأية القويش مأية الرئاية مأية الحفظ من الله جل وعلا لعباده عجبا عجبا الله جل وعلا على يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة في الحديث الكدسي المعروف من عاد لي وليا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحال إذا كان الله جل وعلا سيحارب عن وليك فما الحال إذا كان الذي سيتعرض للأذى هو الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون الحرب؟ نصر الله نبيه يوم الهجره وحده سبحانه فاين كان الصحابه كل انشغل بنفسه ونصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تنسى الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أنه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 I got a fan! ونصر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يوم العقبة كما في الصحيحين يوم عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبه إلى ما طلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى الله جل وعلا، فأغرؤ به سفهاءهم وأطفالهم ونساءهم، فخرجوا يأخذون الحجارة من الجبال ليلقونها على النبي صلى الله عليه وسلم سيد الرجال. والنبي صابر قد قدمي عاقبه يسير النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الهم على قدمه حتى قرن الثالث مسافة تقتعب أو تزيد على عشرة كيلومترات من شدة الهم لا يدري أنه يسير قد أرذي النبي ولم يجد إجابة بل رمي بالحجارة من الجبل فأنزل الله جل وعلا ملك الجبال مع جبريل لينصر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت سحابا تظلني جاء فيها جبريل فسلم علي وقال إن الله قد سمع ما قال قومك لك وما ردوا به عليك وقد أرسلني يا رسول الله ومعي ملك الجبال فمره بما شئت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت هل, هل القوق ببعض الحجارة من الجبل, الجبل, الجبل اخذ الجبل كله فوقهم بحضر بحضر بحضر بحضر ان كانوا قد اخذوا من الجبال بعض الاحجار ليرقونك بها لاخذن الجبل هذا, هذا مع هذه الجبل ايضا, أيضاً ليكون فوقهما فلا تسمع منهم صوتا لكن النبي وهو الرحمه المهدا صلى الله عليه وسلم قال كلمته المعروفة الخالدة قال كلمته المعروفة الخالدة لا فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا فنصر الله نبيه بجند من جنوده ولما قفل النبي راجعا يوما كما في الصحيحين أيضا من غزوة مع الصحابة وتفرق الصحابة في الوادي فهذا ركن إلى صخرة وهذا استظل في ظل شجرة فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة فاستظل في ظلها بعد أن علق سيفه عليها ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم نام لكنه نائم وهو يعلم يقينا قول ربه والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس نام النبي صلى الله عليه وسلم في ظل الشجرة فأتاه مشرك يتخطى رقاب الناس حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام الأعرابي المشرك وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضعه على رقابته فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد من يمنعك مني من يمنعك مني قال النبي صلى الله عليه وسلم الله هو الذي يمنعك فسقط السيف من يد الأعرابي وiennentسك النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي المشرك والآن من يمنعك مني وأنس من يمنعك مني فقال لا أحد, أحد لا أحد ولكن يا محمد إن أخذت فكن خير آخر لكنك تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن شاكر يحفظ الجميل فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أتشهد أن لا إله إلى الله وأني رسول الله قال لا قال الأعرابي لا ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أقاتل مع قوم يقاتلونك فقال النبي أجل فتركه النبي فلما مضى الأعرابي بعيدا وربما كان يتوقع أن يرسل النبي وراءه واحدا من الصحابة يأخذ رأسه كان ربما يتوقع أن يرسل النبي خلفه سعدا أو خالداً أو عمراً ليقتله بتعرضه للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لما مضى بعيداً وأحس أنه في مأمن وقف مع نفسه ثم اغتسل ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله لله وأنك رسول الله والله يعصمك من الناس أليس الله بكاف عبده إلا تنصروه فقد نصره الله فنصر الله النبي صلى الله عليه وسلم من كيد الكائدين بل إنني أطمئنك على النبي صلى الله عليه وسلم لأقول لك لقد نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم ممن اتفق على أن ينال منه شيئا بل ونصر الله النبي على زوجاته الذين اتفقوا عليه فلا يخفى عليكم ما كان من عائشة وحفصة حين أرادت عائشة بمكيدة صنعتها أن تمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأتي زينة بنت جحش فقد كانت جميلة وكانت, كانت جميلة وكانت تسامي عائشة في المنزلة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فأرادت عائشة بنت صديق ما حفصه بنت الفاروق أن ينال من قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تمالهم رأة أخرى رجل الله عن نساء المؤمنين جميعا عن أمهات المؤمنين جميعا فقالت عائشة ما حفصه إن أتى النبي إلى واحدة منا فالتقل له إني أرى منك ريحة مغافير أرى منك ريحة و... كريهة النبي؟ النبي يقري منه ريحة وكريهة النبي لو نزل ببلدتكم هذه لطابت لتزينت لتعطرت فقد كانوا يعرفون مسير النبي بطريق وإن لم يكن فيه النبي من طيب ريحه فكيف تقول النسبة إني أسم منك ريحة مغافية جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عند زينب إلى إحدى زوجاتي عاجة وحفصة قالت إني أرى منك ريحة غفير ماذا صنعت؟ قال أكلت عسلا في بيت زينب ولا أعود لا أكل مرة ثانية ولكن اكتمي خبرك لا تخبر أحدا سر بيني وبينك لكنها أعلمت غيرها فهي مكيدة فأنزر الله جل وعلا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه وأظهره الله عليه يعني اخبر الله النبي بما اتفق عليه واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انباك هذا قال نبأني العليم الخبير ثم هدده الله جل وعلا ان تتوبى الى الله فقد صغت قلوبكما يعني مالت قلوبكما وان تظاهر عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير كل ذلك كل هؤلاء بعد الله جل وعلا في نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما تعرض الصحابة بعد معركة أحد لضربة خاطفة عدها المشركون هزيمة لضربة خاطفة ثم فر المشركون ماذا أبو سفيان أفيكم محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه فقال لو كان حيا لاجاب فقال أبو سفيان أفيكم ابن أبي قحافة قال النبي لا تجيبوه وعمر يتمنى أن يجيب لكن أمر النبي فلم يتكلم عمر فقال لو كان حيا يتكلم فقال أبو سفيان أفيكم ابن الخطاب فسكت النبي فقام عمر وقال لقد أبق الله لك ما يخزيك يا عدو الله وإن الذي سبيت الأحياء فقال أبو سفيان أعلن هبل أعلن هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا قالوا ما نقول يا رسول الله قال قولوا الله أعلا وأجل فقال أبو سفيان لنا العز ولا عز لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه قالوا بما نجيب رسول الله واد والشاهد قال النبي قولوا له الله مولانا ولا مولانا الله مولانا ولا مولانا يكفيك أن تطيب نفسا إذا علمت أن الذي سيتولى نصرة النبي والله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما وأعد لهم عذابا مهينا فالله جل وعلا سينصر النبي صلى الله عليه وسلم بنا أو بغيرنا فهل هل من الأمة رجال في زمان عز فيه الرجال ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم سيد الرجال كما نصره الرجال الذين زكاهم الله جل وعلا بقوله من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما أهد الله عليه أين هؤلاء لقد نصر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا أرواحهم وأفئلتهم وأجسادهم وأبداءهم افتغاء مرضات الله نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخيّد رملة بنت أبي سفيان أم حبيب يأتيها أبو سفيان زمن الفتح فيدخل عليها وهي زوج النبي عصير وكان ابو سفيان وقتها على الشرك فدخل الى بيت ابنته فلما هم ان يجنس سحبت البساطة من تحته فرش سحبته من تحت ابو سفيان فقال والله ما ادري يا بنيتي اسحبت البساط رغبة عني ام رغبة فيه قالت انت مشرك نجس لا تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبوها إنه الولاء إنه الولاء الذي يقدم حب النبي صلى الله عليه وسلم على كل المحاف وإلا فمن قدم محبة أحد من هذه الثمانية على محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله جل وعلا فهو فاسق وليتربص عذابا من الله عاجلا وآجلا قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال مكترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي تربصوا عذابا عاجلا وعاجلا حتى يأتي الله بأمره فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين كانت كانت النسوة من نساء الصحابيات امرأة من هذه نسبة الصادقات يخرج أهلها في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أبوها وابنها وأخوها وزوجها للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما يرجع النبي صلى الله عليه وسلم تقف النساء تستقبل الجيش القادم فتسأل المرأة الصادقة ماذا فعل رسول الله that that لم تسأل عن زوج ولا عن ولد ولا عن والد ولا عن, والد ولا عن أحن, أحن, أحن فيقولون لها لقد مات أخوك لقد مات أخوك وماذا صنع رسول الله لقد مات زوجك وماذا صنع رسول الله لقد مات أبوك وماذا صنع رسول الله لقد مات أبنك وماذا صنع رسول الله, الله؟ فيقولون لها رسول الله بخير فما أن تنظر إلى النبي حتى تقول كل المصائب بعدك جل كله يهول يا رسول الله قال ما أن النبي حي سليم يا ليت في الأمة يا ليت في الأمة كما رأينا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سقرين صغيرين معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء كما في صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن عور وقع في الصف يوم بدر يقول فالتفت عن يميني فإذا غلام صغير وعن يسار غلام صغير قال فخفت على مكاني فإذا قتل ربما يكون ثغرا يدخل منه الأعداء والغلامان الصغيران لا يستطيعان فعل شيء قال فخفت على مكاني حتى غمزني أحدهم عن يميني وقال يا عماه يا عماه أين أبو جهل قلت يا ابن أخي وماذا تريد من أبي جهل؟ قال لقد سمعت لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله وسلم لم يسمع زبهم إنما سمع أنه يسب لقد سمعت أنه يسب رسول الله وقد أقسمت بالله أن إذا وجدته أن أخطوه أو أموت دونه قال فغمزني الآخر عن يساري وقال يا عماه يا عماه عم عم عم عم أين أبي جهل؟ قلت يا ابن أخي وماذا تريد من أبي جهل؟ قال لقد سمعت أنه يسب رسول الله وقد أقسمت بالله أن إذا لقيته ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا قال فوالله ما سرني أني بين رجلين هؤلاء عندي أقوى وأفضل من رجلين قال فلما رأيت أبا جهل يجول في الصف في المعركة, في المعركة. قلت لهما هذا هو صاحبكما قال عبد الرحمن فانقض عليه قصص يعني, يعني صقر عينه الثاقبه فانقض عليه قصقرين فقتلاه ثم اسرع الى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قتلت, قتلت ابجه والثاني قتلت ابجه فقال النبي من قتله, قتله؟ كل من هنا انا يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما قال لا فرى النبي سيفيهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما كلاكما قتله صبيان صغيران استغفر الله بل صقران كبيران عظيمان يا ليت في الأمة مثلهما ينصران النبي بالغيب صلى الله عليه وسلم أليس في الأمة مثلهما إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مذلوا كل ما يملكون دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا تذكر يوم قيد غبيب بن عديش في حادثة الرجيع المعروفة وحديثه روء وحديثه في صحيح البخاري مختصرا وفي غيره مطولا ان خبيب بن عدي قد اسعاه المشركون وباعوه لاهل مكة فاخده مشرك مكة وخرجوه خارج الحرم وصلبوه على جزع شجر وخرجت النساء والاخفال مع الرجال والكبار كل يمسك خنجراً أو سيفاً أو سهماً أو رمحاً لينتقموا من خبيب فأخذوا يقطعون لحمه وهو حي ويسلخون جلده وهو حي ويخزونه بالسهام والرماع والسيوف وهو حي وهو صابر محتسب يرفع رأسه إلى السماء ويقول اللهم أحسنهم عدداً وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا فجاء أبو سفيان وقال يا خبيت أترضى أن تكون في أهلك ومالك في أمان وأن يكون محمد مكانك كان يستطيع أن يتكلم بهذه الكلمة لعله ينجو وقد أبيح له طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان إلا أنه لم يرد أن يشمت أعداء الله في رسول الله فقال خبيب والله ما أرضى أن أكون في أهلي ومالي في أمان ويشاك رسول الله بشوكة دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فساد عرضوه محنقوم وعقضوا يقطعونه ويضربونه حي وهو صابر محتسب يسأل الله جل وعلا الثبات وهو ينشد ويقول لقد جمع الأعداء حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكليم مبدي العداوة جاهدا علي لأني في وثاق بمضيعي وقد جمعوا أبناءهم ونساهم وكربت من جزء طويل ممنعي إلى الله اشكو قربتي إلى الله اشكو قربتي ثم قربتي وما جمع الأعداء لي عند مصرأي فذل عرش فذل عرش صبرني على ما يراد بي فذل عرش صبرني على ما يراد بي فقد قطعوا جسمي وقد يأس بطمئي وما بحذار الموت وما بحذار الموت إني لميت ولكن حذاري حر نار تلفعي ولست اباني حياتي اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصري، وذلك في ذات الاله وان يشأ يبارك على اوصال شلو مبزئ ولست بمبد للعدو تخشع ولست بمبد للعدو تخشع ولا جذع اني الى الله مرجعي ثم نظر الى السماء كما رويه يقول اللهم بلغ عني رسول الله السلام اللهم بلغ عني رسول الله السلام ساعتها وقف النبي أمام الصحابة وهو يبكي ويقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خبيب ثم قال للصحابة الآن يموت أخوكم خبيب فنصر الله ورسوله بالغيب أين الرجال أين الرجال؟, اين الرجال اين الرجال اين الرجال الذين يصعون النبي بالغيب اين الرجال ثم جاء من بعد هؤلاء ومن قبل هؤلاء من ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب ففي معركة أهد ظهر ثبات الصحابة وقوتهم في نصرة النبي بالغيب صلى الله عليه وسلم فهذا أبو طلحة الأنصاري والأمثلة كثيرة جدا أبو طلحة الأنصاري كما في صيح مسلم يقف ليرني بالسهام والنبي ينظر يقف النبي خلفه ويناول النبي النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة السهم بيده ليتبرك السهم بيد النبي فيضع أبو طلحة السهم في كبد القوس ثم يرمي فيقع السهم بإذن الله في عنق مشرك هنا يرفع النبي رأسه لينظر أين وقع السهم فيقول أبو طلحة يا رسول الله لا تشرف يعني لا تظهر رأسك وسأخبرك أهلا لا تشرف يا رسول الله لألا يصيبك سهم من سهام القوم فنحري دون نحرك يا رسول الله نحري دون نحرك يا رسول الله. اين الرجال? اين الرجال الذين يقولون بحق نحري دون نحرك يا رسول الله. ونبياه وصفياه وحبيباه ورسولاه في ذاك ابي وامي بابي انت وامي ونفسي يا رسول الله. ثم جاء طلحة بن عبيد الله بعد ان زاد الكرب وعظم البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والنبي ثابت في المعركة امامه إثنى عشر رجلاً أنصارياً وأمامهم طلحة بن عبيد الله فيقول النبي الأنصار من يدفع عن القوم وهم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم وهو معي في الجلة قال طلحة انا يا رسول الله قال نبي مكانك فقام انصري يقاتل حتى كتل فقال النبي ثانية قال طلحة انا يا رسول الله قال النبي مكانك فظل طلحة يدافع عن النبي حتى مات الاثنى عشر رجلا وبقي طلحة ابن عبيد الله قد تترس فوق النبي يعني نام ببطنه فوق ظهر النبي على اسلام ليكون ظهره مرمى للسهام ومضربا للرماح والسيوف دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا بسيف يأتي على اصابعه فسقطت اصابع طلحة كما في سنن نسائي بسنان صحيح سقطت اصابع طلحة امام النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآها النبي وسمع طلحة لما رأى اصابعه تطير يقول حسنا حسنا قال النبي لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون وظل طلحة يقاتل ويدافع عن النبي حتى أدخلته الجراح وجاء المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنصر النبي فقال النبي دونكم أخاكم فقال أبو بكر إن يوم أحد كله لطلحة بن عبيد الله نصر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سعد بن الربيع هذا سعد بن الربيع رضي الله عنه كما في بمستدرك الحاكم وصححه ووافقه الذهبي أن سعد بن الربيع من الأنصار الذين يكدروا في المعركة لفاع عن النبي عليه الصلاة فلما أدخلته الجراح أحس النبي أنه فيه بقية حياة فقال النبي للصحابة التمسوا لي سعد بن الربيع فذهبوا يبحثون عن سعد حتى وصلوا إليه فإذا فيه آخر ربق فلما قال له إن رسول الله يقرأك السلام أفاق وهو يبوت وهو يجد بنفسه وهو يقول وعلى رسول الله السلام وكل رسول الله والله يا رسول الله إني لا أجد ريح الجنة من دوني وحد ثم كل قومي الأنصار وهذا والشاهد ثم كل قومي الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله بسوء وفيكم عين تطرف وإني لأكون لا لكم كما قال سعد بن الربيع لا عذر لكم عند الله لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله بسوء وفيكم عين تطرف. فأين الرجال؟ والأمثلة في صح في صحابة النبي الرجال كثيرة كثيرة. لكن لعل فيما قلت عبرة لك. وإني لأكون لكم. إن الحل في هذه المشكلة التي عايشها المسلمون الآن من سب النبي عليه الصلاة والسلام أقولها وحسابي على ربي جل وعلا وهذا ما أدين الله جل وعلا به لسنا بحاجة إلى مدير صحيفة يمنع ولا إلى صحيفة تغلق لا نريد ذلك لسنا بحاجة إلى وزير يعتذر أو إلى رئيس وزراء يعتذر لا وإن كانوا لم يصنعوا ذلك فمنذ يومين قبل أمس فقط قبل أمس أعلن وزير هناك أن الدنمارك ستنتج ستنتج ما يسمى بالتشرتات الكمص ستنتج ما يسمى بالتشرتات وتطبع عليها هذه الصور التي أساءت للنبي ليلبسها الناس إلى الآن ما أدين الله به أننا نرد اعتذارا إنما السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب أجمع العلماء اجمع العلماء على ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل يقتل كفرا وان يقتل حدا اجمع العلماء أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم اشتركوا ثانية اجمع العلماء أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل إما كفرا وإن تاب يقتل حدا بل اختلف بعض العلماء هل يستتاب أصلا هل يطلع منه أن يتوب فالحل لا نشجب ولا نستنكر ولا نجلس على مائدة مفاوضات ولا ند اعتذارا لا إنما الحل أن يدفع إلينا هؤلاء الذين سبوا النبي أو رسموا هذه الصور أو أعلنوها ليقتلوا بأيدي المسلمين وتنتهي المشكلة أما بدون ذلك فلم ننصر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحل نريد لا رسالة شجب أو استنكار إنما نريد رسالة كرسالة, كرسالة هارون الرشيد رحمه الله تعالى حين تولى الروم رجلا يحكمهم بعد امرأة كانت قبله تولى الروم تولى الروم رجل اسمه نكفور فارسل رسالة لهارون الرشيد على رسول معه نصها من نكفور هرق للروم الى هارون الرشيد امير المؤمنين اما بعد فلا جزية بعد اليوم فقد كانت تحكم الرومان مرأة قبل ضعيفة تؤدي إليكم الجزية فأرسلوا إلينا ما وصلنا ما وصلكم من جزية ولا جزية بعد اليوم ماذا يصنع هارون هل يكون نجلس على ما إدم فضت أو الحل السلمي أو لازلنا نتمسك بحل السلام أو نشتجب ونستنكر لا, لا لا إنما قال هارون الرشيد أمير المؤمنين للرسول اقلب الورقة واخرج قلمك فخسارة فيكم ان يكتب كاتب من عندنا او ورقة من عندنا او قلم من عندنا بل اقلب الورقة واكتب انت من هارون الرشيد امير المؤمنين الى نقفور كلب الروم اما بعد فان جوابي ستراه بعينك وانتهت رزاله لسنا بحاجة إلى تنظيره والكلام الجواب العين وأرسل إليه جيشا جرارا أدب الروم وفتح زيادة على الفتوحات حتى دفع الروم أكثر ما كانوا يدفعون من الجزية عن يد وهم صغرون أين من يغيث المسلمين بقوة المسلمين إزة ألا يرفعوا واحد من رعاتنا في زمان فقدنا فيه سيوف الصحابة ورماح حمزة وسهام أبي طلحة وكوة عليش وبأس أبي بكر ونصرة عمر وكوة عليش ليرفع راية هؤلاء راية الجهاد في سبيل الله لكن كما قال الأول كسرنا قوس حمزة عن جهالة وحطمنا بلا وعي نبالة ومزقنا العدو ولا شهاد وفرقنا الطغاة ولا عدالة وباتت أمة الإسلام حيرة وبات رؤاتها في شر حاله، فلا الصديق يرعاها بحزم ولا الفاروق يورثها فعالة فلا الصديق يرعاها بحزم ولا الفاروق يورثها فعالة ولا عثمان يمنحها عطاءا ويرخص في سبيل الله ماله ولا سيف ثقيل من علي يفيئنا إلى عدل ظلاله ولا زيد يقود الجمع فيها لحرب أو يعد لها رجاله ولا القعقاع يحتف بالسرايا فتخشى ساحة الهيج نزاله ولا حطين يصنعها صلاح طوى الجبناء في خور هلالة سرى صوت المؤذن في حمان، وقد فقدت مآذننا بلالة سرى صوت المؤذن في حمان، وقد فقدت مآذننا بلالة, مآذن بلالة. وأقصانا يدنسه يهود ويعبث في مرابعه حثالة نشد رحالنا شرقا وغربا وأولى أن نشد له رحاله. مؤامرة يدبرها يهود ويرعاها عميل لا أبال الحل أن ترفع راية الجهاد لينضو المسلمون تحت أي قائد يرضي الله ويريد الله والدار الآخرة فلسنا بحاجة إلى زعامة ولا إلى قيادة ولا إلى إمارة ولا إلى وزارة بل نحن بحاجة إلى أن نحكم بشرع الله وأن نرفع راية الجهاد من انتصر للسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يحصل ذلك وإن لم يحصل ذلك فماذا تصنع بإجازة لتكن أو سب النبي هو قضيتك فلتتكلم عن النبي في كل مكان لا نريد حرق أعلام ولا نريد لتفات إنما نريد أن نرسل رسالة لهؤلاء لنعلمهم من هو النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبشركم بعد أن سب النبي في الدنمارك أسلم بعدها بقليل خمسين دنمركيا لما بحثوا فقط من هو هذا الرجل الذي يسبك فبمجرد وقوفهم على النبي اسلموا اذكر لهم من يدخل الانترنت اصد <تصفيق> <تصفيق> رسالة تعليمهم من هو النبي تعليمهم بكلامهم في النبي قل لهم ان مايكل هارت مايكل هارت الكاتب الامريكي الشهير النصراني الذي ألف كتابا سمه الخالدون مئة وقد قرات ترجمته واذا به يجعل في اول رقم 1 الكتاب من اضلال الدنيا قبل عيسى يضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقدم في كتاب يقول انا اعلم ان النصارى من الامريكان من اتباع التي سيغضبون مني اذ اني جعلت نبي الاسلام في المرتبة الاولى ولكن ماذا اصنع اذا كان هو الاول انكن لهم كلامهم كلهم ماذا قالوا عميد كلية الحقوق في النمسا الذي قال في مؤتمر حقوق العالمي ان عالمنا اليوم لا يفتخر ان ينسب اليه رجل كمحمد كلهم ما قالوا بغنى فشو لو كان محمد يعيش في قرنان عشرين لحل مشاكل العالم كله ريفما يتعاطى فنجان من القهوة انكن لهم كلامه، كلامه هرقل زعيم وربا في السابق سابق. الذي قال لئن كنت يا أبا سفيان كما في صحيح المخريم حجم عباس لئن كنت يا أبا سفيان قد صدقتني ليرثن هذا الرجل ما تحت قدمي ولو أني أخلص إليه لغسلت عن رجلي أخبره من هو النبي ثم ما في يدك لن تمرض ولن تجوع ولن تتعب لو تركت جبن الرفور الفرنسية أو الزب للأرباء الدنوكية لن, لن تتعب ولن تمرض فهذا جهدك جهد المقيم لعل الله سلم وعلا يقبله منك ويعدوك على تقصيره إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلة فعسى الله أن يعفو عنك فلعى الله أن يعفو عنك إن بذلت فلتكن قضيتك، ولتعلم أبناء كثيرة النبي، ولتعلم أحباب كثيرة النبي، ولتعلم الناس من هو النبي، ولتكن سنيا كالنبي. صلى الله عليه وسلم تخيل، وهذا أختم به، حتى أطير عليكم. بإجازة. تخيل. لو صار جمع، صار جمع، وصورون بالأحمر الصناعية، فوجدوا في وقت آذان الجمعة. لا, لا إنسان يسير في الطريق. بطريق. بطريق. بطريق. كله في المساجد. كله في المساجد. الله أكبر. هيا رصي. كله جاء المسجد. والله لن يستطيع أن يتباهى بكرمه. ثم لو صورونا بعد ساعة من الخطبة حين يخرج الناس بعد ساعة من الخطبة فيجدوا أن جميع المسلمين الكل يلبث في ثياب بيض قصيرة. وقد تطلق لحى ويصير في الطريق والله هذا المنظر لن يجديهم أبدا على أن يتكلموا بكلمة في حق نبينا. إذ أن الأمة كلها هي نسخ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ستفدي هذه الأمة التي هي سنية بحق نبيها صلى الله عليه وسلم. فمن أولي من أولي ما يكون سابا. في نصرتك لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تكون مثله أن تختدي به أن تكون سنيا ثم ابذل ما في طاقتك فلن يؤاخذك الله جل وعلا أو لن يسألك إلا على قدر وسعك تستفرغ وسعك وابذل جهدك وأسأل الله تعالى أن يعين إياكم على نصرة نبينا اللهم اجعلنا من أنصار نبيك ومن أنصار دينك اللهم مكننا من رقاب أعدائنا بفضلك وكرمك أكرم الأكرمين اللهم اقرى عيوننا بعز الإسلام والمسلمين اللهم اقرى عيوننا بقتل المجرمين اللهم اقرى عيوننا بنفعة المؤمنين اللهم اقرى عيوننا بنصرة للنبي الأمين اللهم استعملنا بكرمك ولا تستبدلنا بنا بفضلك وكرمك أكرم الأكرمين إنك ربنا نعم مولانا ونعم النصير وأقول لهذا واستغفر الله لكم وصلى الله صلى وسلم ومبارك على من محمد والحمد لله برامين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في شيء بس ذكرته أخوانكم في المسجد كما ترون يقومون على ثغر ثغر للدعوة وينشرون الحق بفضل الله جل وعلا وينصرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بحاجة إلى عون مادي منكم عون مادي منكم لينشر السنة أكثر من ذلك فلا يخرجنا أحد من المسجد إلا وينفق لعل الله جل وعلا أن يجعل نفقته هذه نصرة للدين فهذا سيخر المسجد إلا يطلع أي حاجة إن شاء الله جنيه إن شاء الله طفل يطلع ربع جنيه والله جل وعلا سيخلف عليك كما وعدك وما تنفق من شيء فهو يخلف وأسألك الله تعالى أن يجزي القائمين على هذا المسجد خير الجزاء وأقول لكم بهذا واستغفر الله لكم والحمد لله رب العالمين.